يا دمعة هزت معها فؤادي يا ضيقة بالصدر منها اعاني يا دمعة هزت معها فؤادي يا ضيقة بالصدر منها اعاني يا دمعة هزت معها فؤادي يا ضيقت بالصدر غنها اعاني يا كيف بثنا بطفار وقاعده وانا عل ربي اللي اللي hadani jitka ilahi aw jayumuradi atlubka afwuka da ilahi هل عمر رفعني جيتك الهي يا رجا يوم ورادي عفوك دع هل عمر رفعني وانت الذي نزلت بلاغ عبدي اني تجيب العبد اللي دعاني اللي دعاني يا قلبي طاوعني وخلى العناد ليني يا قلبي من ذنوبي اعاني يا قلبي طاوعني وخلى العناد لني يا قلبي مدنوبيه عاني يا قلبي طاوعني وخلى العناد لني يا قلبي مدنوبيه عاني قل لي يا قلبي اللي متعات الما خطيت تظ و تعود ثاني وتعود ثاني انا الخطا وت على الذنب خطا خطت الله انا الخطا ن وقتنا على بتعادي الذنب الله مني انا الخطا ن وقتنا على بتعادي الذنب الله مني بزرع ثمار الخير وجني حصادي على الخير ثبتني يا, يا مع انت راني يا من تراني